في العبارات ويعدون الكلمات وينظرون في الاحرف وفي تركيبها تركيبها انزل الله تعالى هذا القرآن على هؤلاء الذين برزوا في العالم كله باللغة وقال الله عز وجل له متحديا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انزله الله تعالى في 114 واربعه عشر سوره في أكثر من 6000 آية ايه واكثر من 83000 وثمانين الف كلمه واكثر من 6000 حرف وقال لهم أتحداكم أن تجدوا كلمة بغير موضعها أو أن تجدوا حرفا زائدا أو كلمة أو آية ختمت بغير المعنى الذي المفروض أن تختم به لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم تحداهم الله عز وجل قال أم يقولون افترى قل فأتوا بكتاب من مثله يعني أعطونا كتاب مدام أنكم تقولون إنما يعلمه بشر طيب أعطونا الفوا مثل هذا القرآن فلم يستطيعوا فقال الله تعالى فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ما دام ما استطعتم ان تأتوا بمئة وأربعة عشر سورة نحذف عنكم مئة وأربع سور ونطالبكم فقط بعشر سور وليس شرطا أن تكون هذه السور يكفينا أن تكون هذه السور فلم يستطيعوا فتحداهم الله تعالى أعظم تحدي عرفه, عرفة والتاريخ. ولا يزال هذا التحدي يومنا هذا لا يزال قائما نقول به في أوج كل من يشك في القرآن لو جاءك واحد عربي مسلم أو غير مسلم فأوجاءك دكتور معه دكتوراه وأرفع الشهادات في اللغة كان مسلما أو غير مسلم تتحدى تقول فأتي ولو بصورة واحدة من مثله بل كل من حاول أن يجد ولو مثل هذا القرآن ولو بصورة واحدة صار كلامه الذي يتكلم به نكة نضحك بها في مجالسنا مثل ما ذكروا أن قالوا أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل في الإسلام التقى مرة بمسيلمة الكذاب ومسيلمة من أشهر من عرف عن أنه كان يحاول أن يحاكي القرآن فقال له مسيلمة يا عمر قال نعم قال ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز لأن مسيلمة يا جماعة كان يرى أنه نبي على نجد وما حولها وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي على الحجاز وما حولها لذلك مسيلمة أول ما تنبأ ووسوست له شياطينه أخذ كتابا كتب من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد بن عبد المطلب عبد الله ورسوله أما بعد فإن الله ابتعثني نبي وابتعثني نبيك فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين وصل الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم فعجب من جرأتها الغبي بدأ يقرأ إيش اللي يقسم الأرض نصفين وبتعثك نبيا وبتعثني نبيك فقال عليه الصلاة والسلام اقلبوا كتابه هذا يعني هذا ما يستحق وبرقه جديدة ما يستحق اكتبونا على نفس الكتاب الكتاب هذا ما يستحق انه يحفظ حتى في الارشيف هذا اقلبوه وارسلوه اليه قالوا ما نكتب يا رسول الله قال اكتبوا له ان الارض لله يورثها من يشاء عباده والعاقبه للمتقين الوعد قدام يا مسيلمه وبعثوا اليه الكتاب مسيلمه هذا وقف مرة مع عمر بن العاص قبل ان يدخل عمر بن العاص الاسلام فقال مسيلمه لعمر بن العاص يا عمر قال نعم قال ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز قال يقولون إنه أنزلت عليه سورة اسمها إن أعطيناك الكوثر قال ما هذه السورة فقال له عمر إنهم يقولون إنه أنزل عليه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر فقال مسيلمة آه أما علمت أنه أنزل علي مثلها قال ما شاء الله متى امداه ينزل عليك وانتوك تسمعها الآن قال ما هو الله ينزل عليه ونزل عليك قال طيب ها ماذا انزل عليك قال انزل علي سورة التفاح والعجيب يا جماعة اني تأملت في مروي عن مسيلمة من القرآن كله يتعلق بالأطعمة فعلا يعني مثلا احدى السور والزارعات في فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنة فالآكلات أكلة كل سورة تتعلق بال... بالأكل والشرب وما شابه ذلك الشاهد أنه قال يا عمر أما علمت أنه أنزلت علي سورة التفاح قال ما شر ها علي قال انا أعطيناك التفاح <تصفيق> إن أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح يعني كله يشرب وارتاح عمر ليس إنسانا عاديا عمر بن العاص رضي الله عنه هو داهي من دهات العرب وذكي من من عظامي من أعظم أذكيائهم ما يمشي عليه واحد يعطيك كلمتين ويلعب عليه فلما قال له مسيلم أن نعطيناك التفاح وصلي وارتاح ودع عنك الصياح قال له عمر وعمر يعني كأنه يقول يعني اللي بيننا أكبر من كده يا مسيلمة تلعب عليه فقال له عمر يا مسيلمة قال نعم قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب ما يحتاج أقول لك أنك كذاب انت تدري أني أنا ما صدقتك اصلا والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب ثم انصرف من بين يدي فالمقصود أن الله تعالى تحدى بهذا القرآن تحديا لا يزال باقيا إلى يومنا هذا بل الله جل وعلا لما أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى له وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا فصار النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا القرآن دائما في مجاهدة هؤلاء الكفار ألم ترى أن قريشا لما اجتمعت يوما ثم قالت لعقبة بن معيط أحد كبارها قالت له يا عقبة هذا الرجل قد فرق جماعتنا وشتة شملنا وفعل وفعل يا عقبة اذهب إليه وتفاهم معه ذهب عقبة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني عارض عليك أربعة أمور اختر واحدا منها قالها ما تريد قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا إذا أنت فكرت في طريقة تكون بها ملك على مكة فقلت اخترع دينا أدعو الناس إليه ليصبح أنا الملك ويتبعوني نحن نريحك من بقية المشوار من الآن أنت ملك علينا في مكة كلها موافق لكن أترك هذا الدين الذي تدعو إليه قال صلى الله عليه وسلم لا قال فإن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أنت أكثرنا مالا لكن أترك هذا الدين الذي فرقتنا به قال صلى الله عليه وسلم لا قال فإن كنت جئت بالذي جئت تريد نساء إذا أنت قلبك معلق بالنساء وبالتالي تريد أن تدخل النساء في دينك وبالتالي تستحوذ على عقولهن وقلوبهن وتعبث كما شئ نحن من الآن ببيعك ونحن نساء سأقوم بوجوك الآن لكن أترك هذا الدين قال صلى الله عليه وسلم لا فقال فإن كان الذي يأتيك جنون لاحظوا يا جماعة الآن هو يكلم رجلا عمره جاوز أربعين وربما وصل إلى الخمسين يكلم رجلا من أشرافهم في نسبه ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ما يذم به لا في الجاهلية ولا في الإسلام وكانوا في الجاهلية يسمونه الصادق الأمين يعني انظر إلى هذا الظن الذي يظنه برجل لم يعرف عنه أي شيء من قبل قال إن كان الذي يأتيك جنون جمعنا لك الاطباء فعالجوك من جنونك فانه ربما غلب الجن على المرء حتى يهذي بما لا يدري والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فسكت عقبه فقال له صلى الله عليه وسلم افرغت يا يا فاجر يا زنديق يا, يا غبي هذه كلها اوصاف تنطبق عليه وهو بهذا الاسلوب يتكلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الألفاظ لأنها ليست موجودة في قاموس كل ينفق مما عنده كل واحد يطلع الكلام اللي مجموع في رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في رأسه مثل هذه الألفاظ قال عليه الصلاة والسلام له أفرغت يا أبا الوليد شوف بالأدب يا أخي ذاك يقول له كانك مجنون إذا تبغى حرير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفرغت يا أبا الوليد رحمة للعالمين قال نعم قال فاسنع مني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 حتى وصل إلى قوله تعالى فإن اعرضوا إذا أعرضت قريش عن الدين أعرضت عن الإيمان اعرضت عن التوحيد أعرضت عن ترك الشرك الذي هي عليه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود فلما سمع عقبة ذلك وكان قد اتكأ على يديه لما سمع صاعقه عاد وتمود وهم يعرفون عاد وتمود قفز من مكانه ووضع يديه على فام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقول كفى كفى ناشدتك الله والرحم ناشدتك الله والرحم عاد وتموت سكت النبي عليه الصلاة والسلام فلما رفع يده عاد إلى التلاوه حتى وصل إلى آية السجدة فسجد صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه وقال هذا ما عندي قران تريدون شيئا اخر ما في القرآن تنزيلوا من الله هذا امر من رب العالمين هذا ما عندي ما في مساومة فولاه عتبة ظهره ومضى فلما اقبل الى قومه قال بعضهم لبعض والله لقد جاءكم عقبة بغير الوجه الذي ذهب به الوجه متغير فجاء وقف بين ايديهم قالوا ها ما عندك يا عقبة قال يا قوم والله لقد سمعت كلام الكهنة ما هو بكلام كهنة سمعت كلام السحرة ما هو بكلام السحرة سمعت كلام المشعوذين كلام المجانين والله ما يشبهه لا يشبه كلام المشعوذين ولا المجانين والله لقد قرأ علي كلاما إن عليه لحلاوة وإنه تكسوه طلاوة وان اعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق وإنه لا يعلو لا يعلو لا يعلو ولا يعلى عليه ثم قال يا قوم والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه شأن والله العظيم الكلام الذي سمعته منه والله لا يكونن له شأن فقالوا سحرك يا عقبة سحرك يا عقبة قال يا قوم أتأخذون رأيي قالوا نعم قال دعوا محمدا وما يدعو إليه الرجل يدعو الى دين خلوه يدعو الى دينه لا, تق... لا تريدون أن تؤمنوا لا تؤمنوا لكن لا تقفوا أمامه معارضين قال يا قوم دعوه وما يدعو إليه فإن ظهر... إن ظهر وملك الناس فعزه عزكم في الأخير أنتم جماعته وأنتم قريش وأبناء عمه فعزه عزكم وشرفه شرفكم وإن قتل فقد كفاكم الناس إياه قالوا سحرك سحرك ثم اخذوا يردون عليه قوله الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا القرآن ويتلوه على الناس كما قال الله ويجاهده وجاهدهم به جهادا كبيرا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مهاجرين إلى الحبشة ثم قريش ذهب إلى هناك 76 ما بين رجل وامرأة فقريش لما ذهبوا أرسلت وراءهم مباشره عمرو بن العاص وعبد الله بن اميه وصلوا الصحابة الان استقروا وقد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد وشعر بنوع من الاستقرار لما وصلوا إلى هناك فإذا بقريش ترسل إليهم عبد الله بن اميه وعمر بن العاص وقفوا بين يدي النجاشي رضي الله عنه قبل قبل أن يسلم يعني فقالوا له يا أيها الملك إنه قد نبتت نابت في قومنا في ناس أصحاب تكر معين خرجوا عندنا و اصطنعوا دينا ما هو بديننا ولا بدينك يعني لا هم على ديننا فبقوا عندنا ولا انتقلوا إلى دينك وبالتالي يسكنون في أرضك فنحن قومهم ونحن أعرف بهم أرسلهم معنا النجاشي رجل عادل قال لا حتى أسمع ما عندهم بعث إلى الصحابة فأقبل وقف أمامه جعفر رضي الله تعالى عنه قال له النجاشي ما هذا الذي بعت فيكم قال هذا رجل نعرف نسبه وصدقه يأمرنا بصلة الارحام كنا قبله نأكل الميت وندفن ويدفن يقتل احدنا ولده خشية ان يطعم معه ويظلم القوي من الضعيف فجاءنا فأرسل الله تعالى الينا رسولا نعرف صدقه وامانته الى اخره فقال له هل معك مما ارسل به شيء قال نعم معي قرآن قال فاسمعني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 يتلو الآيات ما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكية يقول جعفر فجعلت والله أتلو عليه الآيات وأنظر إليه فإن عينيه لتذرفان من سماعه هذا القرآن وهو ما بعد دخل في الإسلام وبالمناسبة ترى النجاش ما كان يفهم لغة عربية وكان يكلم عن طريق ترجمان ولما جعفر يقرأ ما كان هذا كنترجم يسمع إلى القراءة اولا ثم بعد ذلك يترجم بمعنى أن النجاشي يسمع كلام لا يفهم ما هو ومع ذلك أثر في هذا الكلام تأثيرا عظيما بل حتى أبو سفيان طبعا النجاشي أسلم رضي الله عنه بعد ذلك حتى أبو سفيان رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك لما كان كافرا ذهب إلى الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا الى هرقل وصل الكتاب إلى هرقل قال لي لمن عنده كما في الصحيح قال اقلب لي الشام ظهرا لبطن ابحث, ابحث لي عن أي واحد عربي احضره إلي فكان أبو سفيان ومجموعه معه قد ذهبوا إلى الشام في ذلك الوقت لأجل التجارة وذلك أثناء صلح الحديدية تعرفون الشام في شمال جزيرة العرب وكان أبو سفيان والتجار في مكة إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الشمال إلى الشام لا بد أن يمروا بالمدينة أو بحدودها فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما أنكم تحاربوننا وتستولون على أموالنا نحن ايضا نمنعكم من تجارتكم فكان يقطع عليهم الطريق كما فعل في غزوة بدر فكانوا وقفوا التجاره إلى الشام خلاص صار شغلهم باليمن فلما صار الصلح الحديدية رجعوا التجاره إلى الشام مرة ثانية الشاهد أن سفيان وقف أمامه رقل يقول أبا سفيان سألني عدد من المسائل كما في كتاب بدء الوحي في أول كتاب في صحيح البخاري قال له هرقل هل كان من أبائه من ملك يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد عشر سؤالا هل كان من أبائه من ملك قال لا ضعفاء الناس يتبعونه أم اقوياؤهم وأغنياؤهم قال بل ضعفاءهم أم أشرافهم قال بل ضعفاءهم قال هل ادعى هذا الأمر أحد قبله قال لا هل قاتلتموه قال نعم قال من ينتصر قال يدالوا علينا وندال عليه قال سأله عدد من المسائل ثم قال هرقل طبعا كل هذا عن طريق الترجمان مترجم ثم قال هرقل أقرأ أبو سفيان يفهم عربي مباشرة وهرقل بد من مترجم. ومع ذلك اسمع ماذا قال أبو سفيان يقول أبو سفيان وابو سفيان لاحظ شخصته الآن وهو كافر غير مسلم يقول أبو سفيان فجعل القارئ يقرأ عليه فإذا في الصحيفه من محمد عبد الله ورسوله إله رق العظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإنت توليت فإن عليك اسم الأريسيين ثم قال يا أهل الكتاب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 إن جبينه ليتصفد عرقا يصب عرق واحد ما يفهم عربي ولما سبع القرآن جعل جبينه يتصفد عرقا يقول أبو سفيان من كرب الصحيفة ثم خرج أبو سفيان وأصحابه وقال أبو سفيان لأصحابه لقد أمر أمر بن أبي كبشة لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني ظهر امر ابن ابي كرشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العرب اذا ارادت ان تحكر من احد كما ذكر ابن حجر في شرح فتح الباري يقول كانت العرب اذا ارادت تحكرة من احد نسبته الى جد لا يعرف فابن ابي كرشة واحد من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم البعيدين ما قال ابن عبد المطلب القريب او ابن هاشم او ابن قصي بن كلاب لا نسبه الى جد بعيد لا يعرف فاذا كان هذا يا جماعة تاثر أولئك بهذا القرآن وهم لا يفهمون العربية ومن هداه الله تعالى وفق أسلم كالنجاشي، ومن ومن ضل كهرقل وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق لكن ضل بملكه وبخل بسلطانه فلم يدخل في الحق كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولا يزال أيها الاخوه والأخوات تأثير القرآن إلى يومنا هذا واعملوا هذه التجربة اعملها مع أي واحد كافر ما يفهم عربي. اقرا عليه قران واقرأ عليه كلاما عاديا وانظر إلى الفرق والله يا جماعة عملتها مع عدة أشخاص آخرها قبل أمس كنت في, في إيطاليا وكان عندي بعض اللقاءات في عدد المراكز فكنا راجعين من, من اظن فلورنسا او كذا بلد قريب من هذا إلى ميلانو ومسكن حادث في أثناء الطريق فنزلت مع الإخوة اللي كانوا معي فأثناء المشي لننظر إلى الحادث فإذا فيه راهبتان واقفتان هذا قبل أمس أنا ما جئت إلا أمس الليل من هناك فكان معي مصور اللي صور محاضراتي نزل معه كاميرا الكاميرا قلت فرصة نعمل معهم التجربة هذه فجئت واحدة منهم الإيطالية والثانية في فهي تتكلم بالعربي لكن كلهم راهبات يعني لابسات حجاب الراهبات ولبس محتشم لبس راهبات فعملت مع الفلبينية نفس الاختبار الذي سأخبركم به الآن هذا الاختبار ما هو إذا رأيت أحدا لا يفهم العربية كافر مثلا المسلم انه سيفرق بين القرآن وغيره في الغالب فاقرأ عليه القرآن وقرأ عليه غير القرآن واسأله بماذا شعرت هل شعرت أن هناك فرقا يكتشف 99% منهم يكتشفون الفرق خذ حادثة من الحواد عملتها بالامس وقبلها في نيوزلندا قبل تقريبا سنة ونص كنت مارا في احد الـ الـ يعني مركز المدينة وفي الغالب حوله معاهد لغة انجليزية فيدرس فيها كثير من طلبة العرب والخليجيين وغيرهم فمررت من هناك كان في مجموعة من الشباب العرب واقفين تحدثت معهم قليلا ثم التفتت واسبع واحد يقرأ بصوت عالي يقرأ كلاما دينيا يعني يردد كلمة جيسوس عيسى عليه السلام وكذا فنظرت فإذا في كنيسة قديمة وإذا واحد واقف عند الباب ويقرأ بصوت عالي من الانجيل شاب يمكن تعطيه حول 29-30 سنة قلت للشباب كان لمعي شباب أكثرهم من الشباب متعتين من, من السعودية قلت شباب هذا ماذا يفعل قال يا شيخ هذا أنت لسه جاي من أسبوع هذا أنا صار لي تسعة شهور أنا صار لي سنة هذا يا شيخ كل يومين ثلاثة ونحن خارجون نرى يقرا بصوت عالي ليدعو الناس الى النصرانية قلت يعني هو الان يقرا حتى يجتمعوا قالوا نعم وسبحان الله مركز المدينة هذا صاير مثل هايد بارك اللي في, في لندن يعني اللي عنده شيء يبيعه اللي عنده خطبه سيقولها يأتون في هذا المكان قلت طيب ما احد منكم ناقشه قالوا يا شيخ احنا ما عندنا معلومات بعدين نخاف انه ممنوع قلت ليش ممنوع الان اليس هو يقرا ليجتمع الناس عليه قالوا نعم قلت انتم ناس ولا لا قالوا نعم ناس. وطيب اجتمع وتكلم معه؟ المهم توجهت إليه وحاولت وأنا مقبل عليه إن يكون يعني مبتسم بحيث إنه إذا التفت إلي وهو يقرأ يرتاح ما هو بيفزع. فأقبلت وأنا بشوش يعني. ثم حييته بتحية مساء الخير أو أو مساء النور أو كذا. كيف حالك أنت بخير وابتسمت له. ثم كنت أضمه لوحده. قلت له ما هذا الذي تقرأ من؟ قال هذا البيكل هذا الانجيل. ثم تفاجأت أن ورائه عجوز وشايب قساوسا. اثرها الشاب هذا بس لأن اقواهم صوت يصرخ لينادي الناس. واذا جاء الجد جاء واحد بيتأثر. اقبل الشايب والعجوز عشان عاد يعني يلقنونه النصرانية. فتفاجأت من امامي ثلاثة وقف الشايب والعجوز كلاهما قساوسا وراء هذا الشاب. لكن خلاص ما دام طاح الفاس في الرأس معه تقدر الدور فقلت له ما هذا قال هذا الانجيل ليش تقرب صوت عالي قال انا ادعو الناس الى النصرانيه قلت له ممتاز ان تدعو الناس اي واحد تدعوه قال يس يس قلت طيب ادعني قال ها قلت ادعني للنصرانيه انا سائح ادعني للنصرانيه قال والله زين هذا يعني ما ما ما في تعب اول شيء انك تحب عيسى قلت أنا أحب عيسى أكثر ما أحب نفسي أحب أكثر ما أحب أولادي أحب عيسى حبا عظيما good good. قلت طيب عطر اللي بعدها بس قال اللي بعدها حتى العجوز انبسطت قامت تلفت على الشايب قالت هذا مير سمح يعني قال قلت النقطة الثانية قال النقطة الثانية أن تؤمن أن عيسى ابن الله قلت آه طبعا انا يا جماعه كنت اتكلم معهم على اني يعني ما عندي اي معلومات اني جاي كده بحث عن عن الحق فقال انك تعتقد ان عيسى ابن الله قلت اه تعني ان الله يحب ان يكون عنده اولاد قال يس يس يس بتلفطوا على بعض يس قلت يعني الله يحب الاولاد لاجل ذلك الله عنده ولد اسمه عيسى صح قالوا يس الله يحب الأولاد قلت مدام ان الله يحب الأولاد ليش الله ما عنده إلا ولد واحد مدام يحب الأولاد يكون عنده ولدين ولا ثلاثة ولا أربعة ليش بس جاب ولد وقف مدام يحب العيال يكثر قاله قل طيب مدام الله عنده ولد ليش ما صار ولد وبنت قال قل طيب مدام الله عنده ولد اسمه عيسى ليش عيسى ما صار عنده ولد وبعدين ما دام الله عنده ولد وين الاب والام لله قال I don't know ولتفت على العجوز يلا كحد تنسول مع الشايب الشاي بنصر فضلي جلجل. جل. يلا هذا مثل يقولون مرة احد مشايخ الازهر خرج من الازهر وهو لابس الجبه وهو لابس الطاقية يقولون فأوقفته امرأة قالت يا شيخ أنا عندي سؤال قال ايش سؤالك وسألته السؤال قال والله لا اعلم ما جوال جواب ما اعرف يعني اتكلم بغير علم لا اعلم قالت مسوي نفسك شيخ ولابس الجبه والطاقية ولا تعلم فخلع الطاقية وحطها على رفسها وقال فضلي جاوبي يعني إذا العلم بالطاقيه والجبة هذه الطاقية عليك يتفضلي جاوبي فالتفت على العجوز الفزعه قالت والله لا أعلم التفتت على الشايب قال أنا لا أعلم فالتفتوا عليك قلت الحين عاد وقت الجد يعني مثل ما يقولون إخواننا المصريين من, من اكلك يا فرخة جاء الجد الآن طبعا أنا فرحت أيضا الناس اجتمعوا الناس شافوا نقاش فاجتمع عدد كبير يعني قلت طيب أنا سأسألكم سؤالا هل سبق أن قابلتم عربا قالوا لا قلت ما قابلتم عربا أبدا قالوا لا قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا عبر انترنت عبر فضائيات عبر كستات عبر سيدي عبر أي وسيلة من وسائل هل سبق قابلتم عربا ولا شيء قالوا ما ندري قلت يعني لو أتكلم عن عربي أو صيني أو أردو أو ما تفرقون قالوا لا قلت ممتاز أنا سأعطيكم جملتين بالعربي وطبعا المدينة اللي كنت فيها كرايستشير في جنوب نيزلندا العرب فيها قليل اساسا أكثر يذهبون إلى اوكلاند العاصمه فقلت انا سأعطيكم جملتين بالعربي أريدكم أن تكتشفوا الفرق بينهما قالوا طيب فقلت الجملة الأولى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 ذهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا سمعتم قالوا سمعنا قلت هذه الجملة الأولى خذوا الجملة الثانية قالوا نعم فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح هذه سورة التفاح هذه استغر الله وتفع فقلت لهم هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين والله يا جماعة كأني أراهم الآن قالت العجوز وقفة في النص قالت يس يس والله شفت لما قال قوم عقبه له لقد جئت لقد تغير وجهك جئت بغير الوجه والله أني وجهها متغير قالت يس يس قلت هل فهمت شيئاً؟ قالت لا قلت كيف اكتشفت أن هناك فرقاً وأنت لم تفهم شيئاً؟ كيف اكتشفت أن هناك فرقاً؟ بين الكلامين وأنت لم تفهم شيئاً؟ قالت اكتشفته بقلبي تضرب صدرها قلت كيف قالت لما قرات الكلام الاول اخذ قلبي ينتفض ينتفض ينتفض معك والكلام الثاني عادي قلت تتوقعين الكلام الاول ايش والكلام الثاني ايش قالت اما الكلام الاول فاتوقع انه كلام الله لا اله الا الله والله هذه العباره الكلام الاول كلام الله قلت والكلام الثاني قالت ما أدري يمكن كلامك ولا قصيدة ولا أما الكلام الأول قالت كلام البروفيت النبي جاء به من الله وأشارت بيدها إلى السماء قلت مدام تعلمين أنه كلام الله وهذا قاعد يقرأ الإنجيل من الصبح وانت تسول ما تأثرت ولما جاء القرآن أخذت تنتفضين ما تعلمين أنه كلام الله وأن وعد الله صدق فلماذا لا تدخلين في الإسلام؟ هذا القرآن صح ليش ما تدخلين في الإسلام أنا أدعوك الآن أنك تدخلين في الإسلام تلفتت وكان في ناس كثير يعني يمكن يصل عددهم خمسة عشر وعشرين غير الشباب اللي معي السعوديين كان يصورون بالجوالات و... فقالت thank you very much thank you يعني قصدها رح يعني thank you very much thank you فشعرت أن الوضع يعني ما يحتمل زيادة ف... فذهبت لكن الذي أعنيه أن هؤلاء يا جماعة يتأثرون به ويفرقون بينه وبين غيره هذا جربته مع ناس كثيرين منهم الراهبة التي قابلتها قبل أمس ونفس الشيء قالت الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني الكلام الأول يختلف الكلام الأول هذا قدسي رباني ونفس الطريقة عملتها بواحد إيطالي التقيت في ألمانيا وصورة تجدونها في اليوتيوب قرأت عليه قرآن وقرأت عليه كلام عادي فقال الكلام الأول كلام رباني يدخل في عروقي والكلام الثاني عادي فعلا كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا لو انزلنا هذا القران على جبل ما هوب على لحم وعظم على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله اذا كان هذا القرآن اذا نزل على جبل فعل به ذلك فما بالك بالناس يقول الله تعالى ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى شوف القرآن كيف تأثيره بل لله الامر جميعا اذا علمت انت بمقدار هذا التأثير علمت ان هذا القرآن له اعظم الحق عليك كنت قبل الحج في زيارة إلى اليمن فعزمنا الشيخ عبد المجيد الزنداني على غدا، وتغدينا عنده ثم سألته قلت يا شيخ أنت من أقدم من عرف في الكلام عن القرآن والعناية به والعناية بتفسيره والإعجاز العلمي في القرآن فهل تذكر أن أحدا دخل في الإسلام بسبب آيات قال كثير قلت ها أعطني أعطني كانت المحاضرة سألقيها نفس المحاضرة في اليمن قلت أعطني شيء حادثة حادثتين خلني يعني أزين بها محاضرتي فقال دعينا مرة قبل أظن قال ثلاثين أو أربعين أو أو أو سنة دعينا إلى مؤتمر عن الأحياء في جدة في جامعة الملك عبد العزيز يقول فكان من ضمن الحضور بروفيسور أمريكي كان تلك الأيام قد اكتشف أن الذي ينقل الإحساس إلى الجسم هو الأعصاب فقط الموجودة في الجلد وأنك إذا أزلت الجلد ذهب الاحساس. وبالتالي إذا أردت أن تخدر ما يحتاج انك تدخل الإبرة كثير إلى العظم فقط خدر الجلد بمسحة ويتأثر يقول الشيخ وبدليل أنك لما تأخذ إبرة وتغرسها في جسمك تجد انك تشعر فقط بألم الوخز صح ولا لا وبعدين خلاص لو اتحركت بالداخل الداخل ما في عصاب تنقل يقول لما قال هذا الكلام رفعت يدي قلت يا بروفيسور قال نعم قلت هذا الكلام الذي تقوله نحن نعرفه من اكثر من 1400 سنة قال غير معقول وهذا الكلام انا اكتشفته وعندي بحوث عندي استعمال مجاهر دقيقة ومايكروسكوبات قلت المهم جاءك العلم هذا الكلام الذي تقوله نحن نعرف من اكثر من 1400 سنة وعندنا وثيقة وقرآن مكتوب بهذا الكلام قال ايش قال فتلوت عليه قوله تعالى ان الذين كفروا في آياتنا سوف نصليهم نارا يعني نشويهم على النار الله يجيرنا وياكم والدينا والديكم من النار يقول سوف نصليهم نارا كلما شوف دقة الايه كلما ايش حصل في الجلد نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليش ليذوقوا العذاب يعني لو ما بدل جلودهم خلاص احترق الجلد ما يذوق العذاب لكن تنتهي الاعصاب اللي تنقل الالم نعطيهم اعصاب ثانيه اعصاب ليه حتى يذوقوا العذاب قال ها يقول وترجمت له الايه يقول الرجل من شده ما هو متعجب لما نزل يقول كنت أراه يسأل ممرضات في البنيات لأنه يبدو اللقاء في مستشفى أو كذا في الجامعة يقول فيسأل ممرضات يقول لهم تفسير الآية مثل ما تتكلمي عربي تقول يعني شوية يقول تفسير الآية مثل ما قال صحيح كلامه ولا, ولا غير صحيح ثم قال أعطوني الورقة هذه قلت له خذ المصحف كله على الله يديك وأعطيه مصحف المترجم يقول فجاء الرجل في السنة القادمة يحضر المؤتمر وقد دخل في الإسلام وأسلم على يده أكثر من خمسمائة شخص بآية واحدة ثم ذكر الشيخ حدث ما عد هي نكتة ولا صد يقول كنا في مؤتمر فتكلمت وقلت القرآن في كل شيء قل مع الحماس القرآن في كل شيء تريد أي شيء تجده في القرآن مهيمن من القرآن على كل حياتنا الأمور اجتماعية أمور اقتصادية أمور أمنية أمور صحية كل شيء في القرآن ما ت... يقول فواحد عربي كده ما أدري مسلم ولا غير مسلم قام قال لحظة يا دكتور قلت يا قال نعم أنك... قال انت القرآن أنك... في أنك... كل قمه يقول نزعق بعثه وظهرت صلعته صلع ما في ولا شعره قال صلعتي هذه في القرآن يقول استهزاء يقول هذه في القرآن يقول فقلت نعم صلعتك في القرآن قال ايش الآية ايش الآية فقلت له يا قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أنت رأسك خبيث ما يطلع يقول فالرجل صدق ان الآية فيه جلس قال والله اثر صلاتي في القرآن والبند الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة كذلك نفصل الآيات فالمقصود من هذا أنه لا يزال هذا القرآن يتفجر بهذه الأعاجل ولا يزال كثير من الناس يدخلون في القرآن بسبب ما جعل الله تعالى فيه من آيات بينات ومعجزات ظاهرة الله يحفظك أخيرا أيها الإخوة والأخوات هذا القرآن العظيم ما هو حقه علينا أول شيء أن نعلم أن هذا القرآن يشفع وينفع ويرفع أما كون القرآن يشفع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تاتي البقرة وال عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما وهو يرفع يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وهو ينفع ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة ألم ترى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس يوما فأقبلت امرأة وعرضت نفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له رغبة في الزواج فاحتراما لها وحفظا لأدب معها سكت وخفض رأسه المرأة فهمت وجلست مع النساء فقال رجل من القوم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها المرأة ترى هذا الرجل وسكتت دليل أنها موافقة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي جميع المؤمنات لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أي واحدة في الشارع أن يزوجها دون إذن أبيها أو أخيها لأن هو الولي هو مقدم عليهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلذلك يستطيع يزوجها الآن هي موافقة وراء المصلحة فقال صلى الله عليه وسلم ما تصدقها هي من حقها ان تأخذ صداقا ما تصدقها قالها ها أصدقها إزاري يقول الراوي ولم يكن عليه رداء هم كانوا يلبسون إزارا ورداء كالإحرام من شدة فقره يا جماعة ليه لا يملك إلا قطعة قماش واحدة فجعلها إزارا قال أعطيها إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار طيب أنت اشتل بس إذا الإزار إلتمس ولو خاتما من حديد وهذا استدل بها العلم على جواز لبس الحديد وضعف حديث ما لي أرى عليك جمره من اهل النار ذهب أو حليته النار ذهب الرجل ورجع قال رسول الله ما وجدت حتى خاتم حديد ما وجدت فجلس فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كم معك من القرآن كم معك من القرآن قال معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. يقول الراوي وجعل يعدهن بيده ما قال معي ربع القرآن نصف القرآن لا سور معدودات تقول كذا وكذا وكذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن زوجتكها يعني أنت تحفظها هذا وبدل هي ما تعطيك أجرة على, حفظي على تحفيظك لها هذه الأجرة هي زواجك منها زوجتك بما معك من القرآن من حق القرآن علينا أن لا نهجره ذكر ابن قيم أنها هجران القرآن على أقسام منها هجران تلاوته أن يمر على الإنسان اليوم واليومان والثلاثة دون أن يقرأ منها هجران تعلم معانيه وتدبر والتدبر والفهم يعني بعض الناس ربما صار له الآن سنين يقرأ الله الصمد وإلى الآن ما يدري ما معناها يقرأ غاسق إذا وقب ما يدري ما معناها مع أنه ليس بينه وبين أن يعلم ذلك إلا أن يقرأ كتاب تفسير يباع ربما بمقدار يسير من المال ما الذي يمنعك أن تتعلم ما, ما تكلمت عن آيات في سورة آل عمران والنساء آيات نقرأ وهو علينا والعاديات ضبحة فالمريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمع يلا ما معنى هذا الكلام عيب أن الإنسان يجمع يقرأها وهو قادر على فهمها وإلى الآن لا يفهمها يقول شيخ السلام بثيمية في, في الجواب الصحيح يقول وهو يتكلم عن هذه المسألة يقول ولو أن رجلا وصل إليه كتاب يعني رسالة من عزيز عليه بغير اللغة التي يفهمها لاجتهد أن يجد من يفسر له هذا الكلام صح ولا لا يا جماعة لو يصلك رسالة جوال بالفرنسي مثلا من أخيك أو صديقك اللي فرنسا وأنت لا تفهم لغة فرنسية هل ستمسحها؟ لا تحفظها في صندوق الحفظ وكلما وجدت وقتا اتصلت على واحد من أصحابك تقول بالله بعملك إعادة رسال ودبر واحد من أصحابك وتفجم وتهتم بها لتفهم كلامه فما بالك بمن يقرأ كلام الله تعالى ولا يفهم؟ عيد الأصل أنك يكون عندك تفسير وتقرأ وتفهم لو تقرأ التفسير من, من المصحف مباشره من والتفسير في حاشيته من هجران القرآن هجران التحاكم اليه ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك الفاسقون يتحاكم الانسان اليه في اموره ما يتعلق بالاحوال المدنيه من طلاق وزواج وما شابه وتوزيع المواريث الى غير ذلك يتع... ما يتعلق بالامور الحدود الشرعيه قطع يد السارق اقامه الحد على الزاني قطع راس القاتل وما شابه ذلك العمل بالقران بما انزل الله تعالى فيه هجران التحكيم القرآن هو من انواع الهجران بل من أعظم أنواع الهجران، من أنواعه أيضاً هجران الاستشفاء به، هجران الاستشفاء بالقرآن، ولو تقرأ عن بعض من يعالجون الناس بالرقيه الشرعية لا قرأت عنهم اعاجيب فيما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن والقراءة، لذلك القرآن وأختم بذلك القرآن والإخوة يشفي ليس فقط من الأمراض المعنوية. الروحية يعني ليس واحد عنده ضيق فقرع عليه القرآن او مثلا عنده هموم فقرع عليه القرآن لا حتى الامراض الحسية لذلك في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد القدري رضي الله تعالى عنه لما انطلق مع مجموعة من الصحابة فنزلوا في اثناء الطريق بقوم فطلبوا منهم ان يقروهم يعني ان يعطوهم قراء وهو ما يوضع للضيف من تمر ولبن فلم يقروهم صاروا بخار وقالوا لا ما عندنا شيء فجلس ابو سعيد رضي الله عنه مع اصحابه جانبا فلدغ سيد القوم لدغته عقرب او حيه فأقبل أحدهم إلى هؤلاء الجمع من الصحابه هو قال إن سيد القوم لديغ أفيكم من راق فيكم أحد يرقي والرقية كانت معروفة عند العرب من قبل قال أبو سعيد نعم رضي الله عنه أنا أرقي لكن لا أرقيه إلا بقطيع من الغنم أنتم ما تستحقون الاحسان اللي بقطيع من الغنم قالوا تعال فأقبل لاحظ الآن هو مرض حسي ليس ما قالوا والله سيد القوم عنده اكتئاب لا سيد القوم لديه شيء امام عينك سم والأمر الثاني هذا اولى ان ينفع من الامراض الحسيه الامر الثاني يا جماعه انه يجوز بذل الرقيه الشرعيه لغير المسلم وهذا ذكر ابن حجر وأذكر كنا نقرا على شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله بن قعود وعرضت عليه هذه المساله فاستدل بهذا قال إن أولئك القوم ما كانوا مسلمين ولو كانوا مسلمين لاكرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة المسلمين ذلك الحين وارتباط بعضهم ببعض يقول فالرقية علاج والعلاج ينفى مع المسلم وغير المسلم الشاهد فأقبل يقول يقرأ عليه سورة الفاتحة ويجمع بزاقه وينفثه عليه يدفله عليه بزاقه يعني لعابه قرأ عليه سبع مرات قال فقام ليس به بأس فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره وقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيه لاحظ تقول وما يدريك انها علاج وما يدريك أنها, وما يدريك انها رقيه وما يدريك انها رقيه وما يدريك انها رقيه فكانه يسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يجوز اني اخذ القطيع الغنم ولا ما يجوز فقال صلى الله عليه وسلم خذه واضربوا لي معكم بسهم من باب يعني أن تطيب نفسه بأخذه قل اشركوني معكم صلى الله عليه وسلم دل على أنه حتى في الأمراض الحسية واحد مكسوره يده يده أصابه شيء من الحرق في يده وما شابه ذلك لا بأس ان يقرأ عليه أيضا وهناك عدد كبير من الحوادث رأيتها بعيني فالتأثر بها أقوام بهم أمراض حسية وإغمار وضغط يرتفع مع قراءة القرآن وينخفض وما شابه ذلك لكن الوقت يضيق عن ذكرها لكن المقصود أن القرآن يستعمل أيضا في الرقية الشرعية وتركها الاستشفاء به ونوع من وجرانه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته أسأل الله أن يجعله شتيعا لنا يوم القيامة أسأل الله أن يجعلنا من ينفعهم القرآن ويرفعهم بين يديه يوم القيامة اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق واصرف عنا سيئها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أشكر لكم جزاكم الله خير جميعا حضوركم وتكلفكم الاجتماع وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب فإن نجاح هذه المحاضرات بعد توفيق الله تعالى هو بحضوركم أنتم واجتماعكم فأسأل الله